بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءه وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأم.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 فَكَيفَ كَانَ عَْذاَ بِي وَالْذُر وَلَ قَد يَتَرْنَّ لقُرآانَ للِذِكرِ فَهَلمِم مُدكِر كَالذَّبَتْ عَادُم كَالذَّبَتْ عَدُ فَكَيفَكَانَ عَذاَ بِ وَنُذُر إِ عَلَيْهِم ريحا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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا فِي ضلال وسعر أأنقي الذكر عليه مِن بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر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 ولقد يستغن القرآن للذكر فهل من مذكِّر؟ كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجئناهم بسحر إلا آلَ لوط نجئناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقبل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 وكل شيء فعله في الزبور وكل صغيره وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عين دمليك من